وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خير للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنًا ولدار الآخرة خير ولا نعم دار المتقين